قل إ ن الله قادر على أ ن ينزل ايه ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض ولا طائر, ولا طائر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 أ و ل ئ ك اندعو ل ذ ي أبسلوا أليم أ بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما لهم قل كانوا يكفرون من حميم ن من دون الله ما لا ينفعنا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 واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما آ ل ه ه اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين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 إ ن ي وجهت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا حنيفا وما أ ن ا من المشركين وحاجه قومه قال أ ت ح ا ج و ن ي في الله وقد هدى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 ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء, أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله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 كما لم يؤمنوا به أ و ل مره ونذرهم في طغيانهم يعمه